واتل عليهم نبا نوح إ ذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري ب آ ي ا ت الله فعلى الله, توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف و أ غ ر ق ن ا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إ ل ى قومهم فجاءوا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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إ ن هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم